Allahu بما تعملون بصير خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض وعليه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 فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن لَّن يُبعَثُوا قُل بَلَى وربي ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا عَمِلْتُمْ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 118. ويغفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم 110. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أصحاب النار خالدين فيها وبأس للمصير والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما أصابني نصيب إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم، وأطيع. لنا فإن أزواجكم وأولادكم عدو ولكم إن من أزواجكم وأولادكم عدو ولكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتعفروا فإن الله غفور رحيم إن والله عنده اجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا, وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك, فأولئك إن تقرض الله قرضا حسنا يضاعف لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.